الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا الذين يقولون ربنا إننا اغفر لنا ذنوبنا واكنا عذاب النار اغفر لنا ذنوبنا واكنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحاب الصالحين والصالحين والخالحين والهم فتين والمستردين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قال بالقصة. سجد الله أنه لا إله إلا هو والألائسة وأول العلم قائما بالكسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الدين عند الله الاسلام ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغم بينهم وَمَا ٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ تَوْفِيقَهَآ إِلَّا مَن تَّعَذَّبَ بِمَا دَنَىٰٓ أَمْ هُوَ ٱلْعِلْمُ بَلِيًّا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَٰتِ الله سريع وحسيب فانحدوك فقل اسلمت وجهي لله وmaniتبعاً فانحدوك فقل اسلمت وجهي لله وmaniتبعاً وَقُل للَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلِأُِّينَ أَأَتلَتُم وَقُل إلَذينَ أُوتُك تَدَ وَقُ إَ أَأَتلَسُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِن تَوَرَّوْكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ بَخِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الذين يك أرونَ بآياتات الل وَقُونَ النَّ بين بغير حَّ وَك تون إ بلحافين يَ قونَ بآياتات الل وَكُ تونَ بغير حَب إ ويقتلون الذين يأمرون بالقفط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالقفط من الناس فبشرهم بعذاب أليم